للبلاء نهايات معلومه الوقت عند الله عز وجل فلا بد للمبتلى من الصبر إلى أن ينقضي اوان البلاء فإن قلق قبل الوقت لم ينفع التقلقل كما أن الماده إذا حدرت إلى عضو فإنها لن ترجع فلا بد من الصبر إلى حين البطاله فاستعجال زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع فالواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعا ولا ينتفع إلا به إلا أنه لا ينبغي للداعي أن يستعجل بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم إلى الحكيم ويقطع المواد التي كانت سببا للبلاء فإن غالب البلاء أن يكون عقوبة فأما المستعجل فمزاحم للمدبر وليس هذا مقام العبودية وإنما المقام الأعلى هو الرضا والصبر هو اللازم والتلاقي بكثرة الدعاء نعمل المعتمد والاعتراض حرام والاستعجال مزاحمة للتدبير فافهم هذه الأشياء فإنها تهون البلاء